بود وننسى ومجرب ننسى وقلنا نحلف انه مش ممكن نرجع وممنه مطرح الا ومن بطل نفهم لكن وجعنا بيرجع يجمعنا مثل كان انت بتتخيل تتخيل فيي وشيلك شيلك مني لا بقدر اسمع اسمع غني ولا بقدر اني حتى غني انت بتتخيل تتخيل فيي وشيلك شيلك مني لا بقدر اسمع اسمع غني ولا بقدر اني حتى غني انا انا يا حبيبي انا و بوجودك و عني لا في جرح ولا في بعض ممكن يبعدني غير الموت ببعدنا بنبعد وننسى ومن جرب ننسى انه مش ممكن نرجع ومن الترك ما الا ومن جرح نفهم مع